قرآن الكريم من القافرة بسم الله الرحمن الرحيم وذانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا صدق الله العظيم من حدائق الايمان <تصفيق> بِذَاكَ لَهُ وَأَمَّا لِي فِتْهُ كُتُوفٌ